وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا أصلا كان أو بن شنانيكا بن قوازي سلفية جيشنا الأصل الثالث وإثمان أصلي كان العلم أصل التطبيق العمل أصل السيم الدعوة بانقواز اوى كخود زانيوتا اوى كخود كارت فيك الدوا واجب بشي غيني باكسوكاري خود باكوا دوري خود باكوا ملغي خود اوى كخود لسريبي غيني بويا فرمي الدعوة الى الله تعالى على بصير مقيده دعوة كردن علم، اما كسيك علمي بينيا علمان بانقواز كسي علمي بينيا وشارزاي بينيا خلقي بانقابو الدين سبيني كارواناكا ناشد اسر ناتواني بردوام ديت يعني شيخ الباني رحمتي خواهي لكاسيته لكاسيته لكاسيته لكاسيته لبير ما باسي كاسي كي دمشقي شامي اكاد سوريا على زور غيرت يبوه لسر دين ملي كابراء كنستاني كدو حر و تتي اسلم مسلمان دا اوش هر جويني داواتي حر وزيني نا تي بريك رت دواء طيب كيف اسلمك بو الله العدري نهزا نازم چیت پی بیش می‌باید مسلمان با، زنم مسلمان می‌بردش دل، نازم چون چون او چی باز که ما مان، نکته دعوکی علمت الله تعالا و بزن، دعوت الله تعالا، علا بصره، علا علم، علمت پی بی، آبیب زنی، چون دعوک، اگر من الله سبحانه و تعالی المسلم بالعلم و العمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس أقول على فضل خوي من نتي خوي يعني فضل خوي رجان بسرت كسي كمسلمان بي علمت بيبو باشا علمت بيذاكت وعملي شد كذب علمك يخد كوابو واجب لسرت فعليه أن يبادر عليه يعني يجب عليه أن يبادر دست خيرا ببيدوا كوتن يبادر يعني يسرع إلى إيصال يعني جاند أو خيره بجاني بخلق. ناكري خود بحر العلوم بخلق جزء فادته النبى. جزء فاديك اللي أنا كن. أبي علم بجاني. بكرسوكاري خود بدراسة خود. بأوي كلاجلي حلا سيودانشي. أوي حلال أبغي حلال أوي حرام أبغي حرام. أمر معروف نهله منكر بكى. إلى إيصال هذا الخيال الناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشاده. بمشي وبنجوازهم كي ولا يشاكى. نصيحتي ينكي ودستي هذا هو عمل الانبياء اي شيء يغمران اميا يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني اي محمد صلى الله عليه وسلم والله امر رجيم رجيكي اوتيتيا ادعو الى الله دعواكم ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله دعوة إلى الله إلى الحزب إلى الطائفة إلى الله يقولون ان الله يقولون ان إلى الله دعوة إلى الله ان الله يقولون ان الله شوين يعني أول شيء شويني كوتوا أبدأ عوب أبيعلي مشي أبدأ أو كسيك دعو بحزبك هاد أو كسي دعو ولا ناقي ابن السلفي داعيني داعي بو خوي داعي بو خوي وجماعة كي بو زنا خوانتش إسفاديكِ دنيويًا كده الدعوة، هيك. بل ما ويك دعوة كدة دعوة كدة دعوة ك حتى يعرف فيدخل البرلمان ويكون نائب من النواب، هو دعوة للهانية. دعاء لله أو ويك يج أجر بعد أرتي أفرني كده خلق نبيت. فعلًا بس ما بسي دستي خلق نبيت خلتوش خير بك، للدنيا ولا قيامدش. بابرسين شت اشنايكات كباشتا ولا خربتين شت لوجود دعوري خطره كچيا كاغرا بسوتيني بو خلق ولا مسخ امام خلق السوتين بوخي بوخوان يعني بس بو دنيا والله سبحانه وتعالى رفع منزله الداعي إليه على غيره منزله في ومقامي ومقام داعي الى الله وتعالى برزيك تو فقال عز وجل ومن أحسن قولا من ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن يعني هي استفهام إنكار يعني كسنية كسنية كاتي الله ومن أحسنو هي إلا واباشتد كي قصي لا قصي كي قصي باشتدك دعوك بلان ممن دعاني ممن دعا إلى الله دعوك بو توحيد دعوك بو تحقيقي أمرنا هي كخوة على ناريوتي نک خوی بیه بدستی خوی رخناله اسلام بگری. وقت زور بی دعای کان استا بسر شر شکان و عیبی خویان دعای اوی کوه فاشل بون فاشلی اینا انجامین رخنال حدیثا گرند رخنال آیاتا گرند رخنال ناسخمن سخه گرند رخنال دل. حتی لسیاسی خویان. لم لم معالم اگر بسالی دعای لکاتی ات نی داعش و خالق دیا بسر شر شکان کاک ایمان لح امسر و اسری قرآن بگر رکاک دوالتی دولت يقولون قباسي يكون هناك من يكون هناك حكم حكم حكم من يكون هناك من يكون هناك ما أنزل الله. لا كاتيك كلا تنرويان أكلنا وتكانة إستدب بدرس خوان دين لشيء أدنى لو يخوان أدنى. بو دعوة إلى الله نية. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالح جخوش كردوبك كسيج بيت يعني بقساها مشتبه. بلام كردوي يجنبه. بس حلال وحرامك خوي حرامك هناك. بس واجباتك خوي واجباتك بويا داعيه به كيه بي كردواء أبي مخلص به إلى الله أبي عمله بي وعمله صالحا بي لسلسنة بي سي آيات كبزان تشاني معنا يبره دعا إلى الله أو إخلاص عملا أو عمله. بلهم صالحا ينطالحا صالحا كاما صالحا بي موافق السنة وقال إنني من المسلمين. ذي خوش جانكهة. ذي أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله. بعداشت أجري داعي إلى الله زر مزنة لبر مزنيتي كذا وكاني. فإن الداعي إلى الله سبحانه تعالى له مثل أجر من تبعه في الخير داعي لله أولا أجري قوليا هركسيك لسردستي أو حتى رجري قيامة خلق تشاك بيت أجركي بو له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من شيئا بابي او إلى اجر أوانش كم بيتوا طاداشي أوانش ديبوا أم كان حديث ما مسلم دا هاتوا لمسلم. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اقل بيت خوي تعالى يكس لسدس ويتهي داد بدا يكس خير لك باش تلاوه من حمر بسكون إن حمر النعم اجوده حمر ها جمع حمار حمر يعني السور واشتري سور حمر جمع احمر حمر جمع احمر سود جمع اسواده بيض جمع ابيضه حمر حمرش جمع احمر حمر النعم يعني واشتري سور الابل الحمراء كاتي قوي وشتري سور كابور نبينا, نبينا وشتريك سوري رأيك جواني حياة حيواني كي قران بها وقيمة دار ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الاحكام الشرعية اشتك في بيوست داعي مرجنية همو فقه بزاني همو احكامي شرعي بزاني يعني ببئت عالم انجا دعوك مرجنية بلهم هرشي يك دعوي تياكي بزاني مرجنية والله من عالمني نيم دعوناك نعم هرشي يك دعوشت بزاني قصي تيافك بلان چون شتزاني بأدلله كتاب بأدلله سنت أدلله كتاب و سنت دعوك با عالم يجنب لها تكاني دين بوايا لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله. بضم كسيك نصب نفسا نفسه داعيا. كسيك هو إعلان من داعيم. خلقنا من نينري مسلمانم نينري مفتي فلانم فلانم. هو أبي عالم بيت. تصدر خد دانان بواي كوا مفتية وقاضية وداعيه وكسيك كله أنا أبي أحكام شرعية بزعل. أبيزور شدلة أحكي من شرعيب زانيت أي ناكس يروان نبي نابيت خوي بكاتك شدلة مسلمان وخي لمسلمان بخوان منصب ومقام دبله بلن بودعوة نهار كسيك هر شيء أزانيت بعبي جانيت بلن أدلكاني بزاني ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه بلق واجب أويا أوش دعويبه أوكي دعويبه أوكي أبي بيزاني أي القضية التي يبلغها إلا الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي أو باسي باسيكي أتو باسي لا إله الله بكي ببيزاني باسي في حكمي فلان شد بكي شويني كابي أوشتو ادل لكاني بزاني ادل لكاني زاني تواو تعوتا إلى الله بوي في غنباني خاص الله عليه وسلم فرمي عني ولو آية يعني هرشت بيت ولو آية حتى حديث يجبيت همه بس بي آياتن يه عني ولو آي. آياتكم آياتيكم بوتان باسكد آياتك و باسيكان آياتيكم بيان بيتان قياندو آياتيكم بيان يان آياتيكم بوتان باسكد و حديثيك تفسيريكش بيتان و توان لأسر آياتيك بيجيان فإذا عرف المسلم آيات وفهم فهم معناه أقل آياتيكم تزاني معناه كش تزاني عن طريق العلماء والمفسرين لرقاي علماء لرقاي مفسرا كانوا أو عرف حديثا كذلك من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني حديثك لحديث كان في صلى الله عليه وسلم صحيح بيت زانيت او أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء يعني أقربون بونمنا حكم يشتكي الزاني بون زانيت فلا نعلم موثوق عليه فلا نشد بدعاية فلا نشد سنية لما جلست يكشتك بس أقرب هاي هيشتبي نقول أدليل الكتاب بالله من أزانم فلان فلاني لفلانة كتابه تيتي أو اشتيه حرامة أو اشتيه بيدعاية بوي دين بالله بيته أو علم حكم من الإحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل علم يا لكتاب ده كتابك علمات خندوته وزانيت بلغه لغيره من الناس او كوافيد أبي دي ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية ولو اقرشتي تج نزاني يكشتي شت زاني باهيج حكمك ترج نزاني باهيج حديثك نزاني باهيج ايه نزاني اوي اي زاني بيكينا يقول الشيخ و العلامه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد ام عالما برزا عبد الرحمن بن قاسم لا حاشية كتاب توحيد داالي ولا بد للدعوه الى الله من شرطين لان الله يجعلنا من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس زور من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس يجعلنا من اجل الناس من دعاءي أجر كسيك بانو منا كسيك لا تربو تربو ده سكادها غيبة كدنو زمك دنو رخنا قتنو نقد قتنو مشاكلي زور لا لا دلله أما الله به من علم من منش مثلا تو او کرده کار واجبی کرد سه مش کرده کار واجبی کرد سرها. هومانویش منه. کسی کج دعایی کات خواهم ملکهاتی نیه. دعو علم علم و تعلیم خواهم ملک نیه توی تو تو واجب دل سره. واجب او کرده کاریش خوب که. ابی او ممنونش بید و بودني يا ان يكون لدينا افضل شيء اجل الناس واحده من اجل الناس واحده مجرد لبينا الناس واحده من اجل الناس واحده من اجل الناس واحده من اجل علم خايت على شعورته الناري كندا بده أتى وياه، أجر قصبة أو نكى، خود بيناقي كذ مشاكل يجوريها براس. ويدعو أبيتشي بيت لوجه الله، وأن تكون وفق السنة يعني موافقا للسنة. أبيلا سر سنة بيت، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي عارفا بما وبيع أو يدعو إليه، وبعلم ذهبي أو يدعويبه وكيف علم ذهبي. فإن أخلى بالأول كان مشركا أقربو أخوانا به أقول شركة كدوى شركة كدوى لقيامة بانتكا أو معلو السامانة أو جسمو جسيم بيداي أخوانا من أخوان دم قرآن أخوان خلقهم وقالوا له كذبت فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار يعني او يك توت تش جهاد به قراءه به تعليم به علم به صدقه بيت هم تحقيق النيه هم تحقيق النيه بزن ان تو فعلا باخلاصي اشتكبرت تسر وان يكون الداعي عارفا بما يدعو اليه فان اخل بالاول كان مشركا وان اخل بالثاني كان مبتدعا اذا دوام يعني يشل لدس ده يعني ل اساس نررش الرشيه دعوه او كاتابيت مبتدع انتهى كلامه رحمه الله وانطلاقا من الشرط الثاني وكف ايديك لا لا لا شرط دوام وكابل اساس النذبه الذي ذكره رحمه الله قلنا ان وسائل الدعوه الى الله توقيفي او استواجه اسلوباني كبكالي اياني دبي بيت على اساس السنه بون مناكاتي خوي دعوتي إسلام كلا ولا سبت يعني بتمسيلي وبفيلم وبشانو وبأواني نه يعني أول سائلنا وسيل كان خطبة درس محاضرية وعضة هالشكل لو أنا سردانا أوانيكوا إسلام دينه وخطبتيش معى نشج جماعتك أنا هالشكل يا لو أنا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 با اینیش تی باب که یه باکوردی اوتی بانم نه تویم پسند اسکاریب بالام وسیله نیک ابنا خدمتکاری وسیله قیدیه او نیان کمخالف نبند بچی بشرط چه خود با اگر تزیل بکره یا تزیل نکره فایده زیادی که تزیل بکره با إن وسائل الدعوه الى الله توقيفه لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشترك في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم نيك البينات ونشتي تربيين لخوا استحدث يعني يجدد أو ينشأ شيئا جديدا ولذلك اشتد نكير السلفي يعني إنكار السلفي على أهل السماع يعني الصوفية أو أنيك جوان لا نشيدي صوفيقان اگل صرف رو كان لأوابو ولو كان چونك اگه قرآن بخويني حلتنا بو, بو بحشت جهنم بو کردو ويچاك بلام اوان لجاتي او يك قرآن بكار بيانن خاليك بون بسرودو ببع اناشي دوا او كو يستي حزب يکان اوان دي خاليكي سرودن بو خو كدن لسر اسلام بلام كام اسلاميش خو اسلام ميكاو نيه بو بحشت جهنم بيه استانیشی حماسیه کار تونیان کاته و برنامبر به کاملا گو برنامبر به چی حکام و کار و دست یا برنامبر به علما پل آن صوفیج شعرکانیان لطیبه او لواک خویم بکشن بخواد نان کم بخوان نه زن خریش دنیا نبین و از دنیا نبینن یعنی کاملا دور كونو لجا عنا بالام خريبون بوانو وشي اكا واد لأكا وازده قرآن بينيت هو وسيله يقنية شرعي بي اگر تشتيكي چاك بايا فيغمبري صلى الله عليه وسلم الجامع ده ولو كان هذا السماع مجرد عن الالات المحرمة كالالات اللهو ونحوية ولو كان هذا السماع نافع لتلين القلوب حتى ام ام, أم نشيدوشتانا اگر شيش بيت أغل موسيقاشي لأغل نبي بويس النشيد حكمي شيئا لإسلامه علماء متوقفا يا هندك ينقصيتي ها كان بها هندك تفصيل أو شيء صحيح شعر كلام حسنه حسن وقبيحه وقبيحه قبيع وكل نصدهات والحديثات بلام كسيك أكثر من من الأناشيد زور أناشيد بك دائما خارج أناشيد أميك زور بكر هنا يان دوم مع الأناشيد تجيب هنا هو شيء أكثر منه ورنابة يان أناشيد جيبك موسيقى هنا يرقص رقص هو رقص هو حدث بادان وخو بادان وخو لار كرد نو أمانجها رقصة حتى أول دربية الشكاني كان علماء سلف لا يوجد رقص رقص بس بو أفرتي بحيانية بي بها كالسرود الله يخوي بادا واكا واكا ورقص يعني نابد نرقصي لقلابه نا آلاتي موسيقي لقلابه نا آلاتي موسيقي نا الرقص نا زورش بکاری بینی. اگر کسی یک بار نمونه در مجلس یک شعری که خوشی بز کرد ولن، چه از شعری که خواجه به مخالف ولو کانه هادا سمع و نافی یعنی. اگر بیتو چاکش به شعر که بالام زور بکاری بینی و مستقیمش تلقلاب بیان نج بیت بالام وضبت وضبیریله قرآن و هر نبی. لَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِي لَهُ تلق نهت ولا السنت ولا في فعل السلف الأمة رضي الله عنه يعني توقخ خريكي شعر بيدواز القرآن بي ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر فأما سماع القاصدين لصلاح الخلوب في الاجتماع على ذلك أو سماعاء أو شعر اشتانك يعني متنسكين يعني أوانك وخريكي صلاح تقوان القاصدين كما بستيان أويا ضلي خويا شاكا في الاجتماع على ذلك الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبه خالقيكوا بنوى ليش يشان سرود ينبو الله أوان يشرئلنا ويانشوي لي أقدن بوأوي كضليا شاكا وتزكيت نفوسهم إما نشيد مجرد وتنشيد يعني الشعر يكون مجرد يعني ليس معه آلات له نظير الغبار وإما بالتصفيق آلات تشابلو لدعنو آلات موسيقية ونحو ذلك فهو السماع المحدث في الإسلام أو أو اشتع ببي أوانش هرشتكي تعذديه ناوية صوفية دعاني ناوية أين السلف نشتون بشعر ونشيد او أنا خواني حلمنا صر شيء بهر بقرآن بحديث يعني أهل السنة ضلياً باء أنا شيلو أما أنا راس الشعري كي خوش بخوني تو سفدي كي تياه هي بلى أو بكي تعادت بو خو هالنا ويكتر هالنا نسر بشر سجنه أول ما فهو السماع المحدث في الإسلام فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذي الذين أثنا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول دواية الصدقات ولا دواية الجيلك عفواً لا دواية الجيلك هاتوا ك في غنبري أخوة صلى الله عليه وسلم بشاكي باسي كدون حيث قال خير القرون بلامخوي خير الناس او هاتوا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بمشي واتوا كل هاتوا من حديث عبد الله بن مسعود أما خير القرون نبي وصحيحي خير القرون القرن الذي بعثت فيه باشترين قرن أو قرنيك من تياهاه وتصحابه ثم الذين يلونهم وتتابعون ثم الذين يلونهم وتاتباع التابعين مجلس سيصدصال قرن راس اس اصلاحين صدصال بل قرن رب جيل جيل صحابه والتابعون تابعوهم وقد كلهه اعيان الامه ولم يحضره اكبر المشايخ يعني اعيان كما معروف كان عالم معروف ثاني امه الاسلام ولكن بمكروه هو ان الشيخ هو وعلماء الشيخ هو لا الشيخ هو ولا الشيخ هو ان الشيخ هو ان يقول الشيخ تاويك ان أو تاوي الشيخ هو ان الشيخ في هو الكلام على هو هذا ان الشيخ هو هو هو هو هو هو فعلى المؤمن ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء يقرب يقربوا الى الجنه الا وقد حدث بها في امان الله او ابزعني بابا شباب الله ايماني في امان الله صلى الله عليه وسلم هجتك ترك نكدو لدينك دا كان زيك مانكاتو لبهج هاتشيك لبهج نزيك مانكاتو وتوتي تويتي كان ذاتو الا وقد حدث به ولا شيء يبعد عن النار الا وقد حدث به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 ورضيت لكم الإسلام دينا تنكفى على دينك كامل كدوة وكفرمي أمرو دينكم بكامل كدن ونعمتي خمم تواب ورضيت لكم الإسلام دينا رازيم إسلام دينتان بإسلام شر أوية وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفذ إليه أقربية تشتيك بيت الشعريك يانبونمنا نشيدك يهال جور السماعك اغا سوديشي تابه مادهم مادهم دليل يقني لكتاب والسنة لسر خسر خوصر قال كيبوش تانوا او كاتا لم يلتفل اليه نبي باركيت الله يوش تانوا ابيل لوش دور بيت وخريكي قران وسنة بيت قال سهل بن عبد الله تستري سهل كري عبد الله تستري خلكي تستر تستر كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ها ها دي كزا من دلهم خبري في داوه ها دا دل خمى قل... ها حدثني قلبي حدثني قلبي لا دلهم خبري في داوه يا ابونا من, من واه وابعشتر ايبينم من واعزانم اما بعشتر ابوهم او وجد. وجد يعني ما وجدته في قلبك لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل معلم من خم من واعي بينهم دليل شو كأجا دليلت بين ابو فهو بعطل بودنية بدواعي نفسي خود كي بدواعي قلبي خود شو كلا شيطان الشيطان شتيخسبة قلبه تتو نزني قصي خود وقصي شيطان كامه وقال الداراني إنه لا تلم بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة هذا كلامه رحمه الله الداراني فرمي شتك أكيد هذا دل ما يعني خطورتك لخطورك عن لخطورك عنى صوفية أكيد هذا دل ما هو الله فلأقبلها قول هناك شو بيل شو بكان جناب دل ما قول هناك إلا بدو شاهد من الكتاب والسنة وفي قوله وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد يجشاه ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة هاي لعم شيء لعم لعم رجيش يا خو استعملوا تيميع كلك تعبك هيداء كتابنا السنة عليه أما بعشتين قرينتين يا ردك نهاية للرد لسرق تمثيل لأن فيه منفعة لبرين سوديتا ولأن القلوب تلينه إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره. على الدل بيندرمبي وتو وقوانين كاسيك منا في يوسف فيك البيت لتفزندشوا عليه ببشت لش تكانت يعيشون بببشت يبقي بعد بسودي ولا جائزة هادنا توني بو والله أعلم. فعلى ذلك وعلف. فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل وأي أن تكون وسائل الدعوة توقيفية. بيا لاستوى كان وسيلة كان دعوة توقيفا يعني بب ب ب لس بوقف النصر الشرع. ففي الشرع وسيلة دينين. الأخماد وسيلة دعوة زيادة لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام هنا هو من وسائل تشريعنا كان بلجائزه الاوي في غمري خاص الله عليه وسلم وصحابنا سديبونا طيب بشموطكم بارك الله فيكم وصلى الله على محمد